في الجلسة الثانية من جلسات البرلمان مع الأستاذ أحمد توقعنا أن يسألنا السؤال نفسه ما لديه استعداد أن يسحب الورق اليوم؟ ولكنه قال لنا سوف نؤجل اختيار مهنة ما هذه المرة فقد لفت نظري أننا أطلقنا اسم من أجل مصر على برلمان فصلنا الذي عقدوا إسبوعيا في المكتبة ولم نكن وحدنا الذين نفكر في مصر قلنا جميعا في صوت واحد هل هناك من أطلقوا الإسم نفسه على برلمان فصلهم نحن لا نفهم شيئا ضحك المعلم قائلا لا ليس هذا قصدي وإنما أعني أنني سأعرض عليكم حديثا شريفا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل مصر أيضا قال مصطفى متسائلا وما نص ذلك الحديث قال المعلم لأيمن خذ يا أيمن هذه الورقة وقرأها على زملائك بدأ أيمن في القراءة قائلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة فتسألت إيمان قائلة ولكنني يا معلمي لم أسمع كلمة مصر، قال المعلم سوف أوضح لكم مضمون الحديث، لقد كان القيراط وما زال جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله في حياتهم والتحدث به، ومن هنا كانت الإشارة واضحة إلى مصر التي يوصل رسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أجلها خلفاءه، وأصحابه وقواده أن يعاملوا أهل مصر معاملة حسنة لأنهم أصحاب حرمة وحق ورحم وقد جاء حق المصريين في هذه المعاملة الكريمة من أن لهما رحمة يتمثل في أن السيدة هاجع أم سيدنا إسماعيل بن نبي الله إبراهيم عليهم السلام من المصريين كما أن مارياه أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي صغيرا هي من المصريين أيضا وفي توصية النبي صلى الله عليه وسلم بمصر تشريف عظيم لها ولمكانتها في التاريخ قديما وحديثا قال مصطفى لقد أعجبني نص الحديث لا سيما كرمة استوصوا لأنها أمر واجب التنفيذ ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها فإن لهم ذمة ورحمة حيث ذكر السبب في هذه التوصية كما أنه جمع بين الذمة والرحم ليدل على العلاقة بين الحق والمشاعر الإنسانية وضرورة الجمع بينهما في العلاقات التي تربط بين الناس قال الأستاذ أحمد أشكرك كثيرا يا مصطفى، ما رأيكم لو بحثنا عن قصيدة من أجل مصر في اجتماعنا القادم؟ قلنا جميعا بلا تردد، هذه فكرة رائعة، سنقوم بها من أجل مصر،